القاهرة حكمة مثل علم طرفة علم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 من أمثال العرب يبني قصراً ويهدم مصراً كلمة مصر في لغة العرب تعني بلدا من البلاد أي بلد وجمعها أمصار والمثل بهذا المعنى يضرب لمن شره أكثر من نفعه أو للجاهل يهتم بإصلاح شيء صغير فيفسد معه شيء أكبر وأعظم فيكون مثل من إذا بنى قصرا، هدم في سبيله بلدا بكامله يبني قصرا ويهدم مصرا يرادفه من امثالنا الشعبية يعمر سأيا ويخرب طحونه علم مساكن النم النمل من أكثر الكائنات الحية عددا ينتشر في كل مناطق الأرض ما عدا المناطق القطبية وله ما يقرب من عشرين ألف نوعان يعيش النمل في مجتمعات غاية في التنظيم ويبني بيوتا أشبه بالمدن السكنية فيها الكثير من الغرف والممرات بيوت النمل ليست واحدة في جميع الأنواع فمنها ما يبنى تحت الأرض او داخل الأشجار ومنها ما يصنع من أوراق الشجر على شكل أسطواني نمل الخشب او النمل الأبيض يبني بيته من الطين وحبيبات الرمل ويفرز عليها مادة تجعلها مثل لسمك. أكثر مساكن النمل تكون في التراب على شكل حجرات متصلة او أنفاق تمتد تحت سطح الأرض عدة امطار. تتميز مساكن النمل بوجود غرف مخصصة للصغار وغرفة للملكة وغرف لخزن الطعام كما تتميز بالنظافة والحماية التي توفرها اناث النمل طوال الوقت علم حسن فتحي حسن فتحي عبقرية مصرية في الهندسة المعمارية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 في منتصف الأربعينيات من القرن العشرين قدم حسن فتحي ابتكارا فريدا في مجال عمارة بيوت الفقراء حين قام بتصميم قرية القرنة بصعيد مصر وتنفيذها بكافة مرافقها بالخامات المحلية المتاحة وبتكاليف زهيده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 من مؤلفاته كتاب عمارة الفقراء الذي صدر بالإنجليزية وترجم إلى 22 اللغة عالمية وفيه سجل قصة مشروعه الحضاري مع وضع خطة علمية متكاملة لإعادة بناء وتجديد كل بيوت الريف المصري وفق فلسفته في عمارة الفقراء انتقل حسن فتحي شيخ المعماريين وفيلسوف العمارة المتوافقه إلى رحمة ربي في 30 من نوفمبر من عام ألف تسعمية تسعة وثمانين عن حوالي تسعة وثمانين عاما طرفة من طرائف جحا ما لك حزين يا رجل داري داري يا جحا لا طر الشمس ولا أعرف ماذا أفعل هذه مسألة بسيطة انقلها إلى مكان فيه شمس رماسيات مع تحيات وفيق ابو النصر